إِلَٰهٌ إِلَّا هُوَ مُشْرِقٌ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سيكون السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا ما <تصفيق> يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.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 وكذلك جعلناكم أمة وسقا لتكونوا شهداء على الناس وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتفع كَبِيرًا إِنَّ الَّذِينَ نَادَوْا اللَّهَ الله الله الله وَمَا ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت وَمَا مَنَعَهُمْ بِالسَّفِيهِ قِبْلَةً فَأَبَى <تصفيق> وَلَئِنِ الله ZANG نَن نَن مِن مُنتَظِرين الله اكبر over ولكل وجهة ورم. Ik Watching, I will you watch it All <laughs> mm come on in wow wow wow وَبَشِّرِ <تصفيق> الصَّابِينَ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> Ja, لا على جناح عليه أن يطوف بهما إذا تطور خيرا فإن الله شاكر عليم صدق.